موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراع ربزك الأعلى الذي خلق فسربا والذي ضدر فهدا والذي أخرج المرعى أجعلم الذي يصنع القبر لا قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل هذه المادة من موقع المحبية الشيخ إدريس أبقى